وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدا لبني إسرائيل ألا ألا تتخذ من دوني وفلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل كتاب لتفسد في الأرض مرتين ولا تعل ولا تعل علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عباد لنا بعثنا عليكم عباد لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 هُنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عُنُقِ ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ما يصل لها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 ك محظورة، أظهر كيس أفضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، لا تجعل مع الله إلها آخر، فتقر دموما مخلولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عن عدك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِي ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفِّلهما جناح اللَّهِ من الرحم وقل ربي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 وإما تعرضن عنه وتراء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما محسورا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 ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا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 shall they be a stone or iron or something that is greater in your hearts? so they will say, فَيَسُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُل عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَرْضَوْنَ إِلَّا بِاسْتِمَاعٍ قَلِيلًا وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ بَعْضُ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ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 افَمَنْ امِنْتُمْ ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام امِنْتُمْ ان يعيدكم في كارهه اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 فمن أُتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِلَاءٌ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَّ إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِلَى الَّتَقَلُّوكَ خَلِيلًا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 سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 قليلا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ تَبَّ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَنَامُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ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 قل لو كان في الأرض منايك يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفّى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنُحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قُبِضَتْ زِيَادَةً لَّهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ الْلاَرِيَبَ فِيهِ فَأَبَدَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إلَّا أَمْسَكْتُمْ خَشِيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُوراً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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني نأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا